اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه ولا نقول إن ذلك, ذلك تثبت قبل هذا الشهر قبل هذا القليل فنثبت قال رحمه الله وله يدان ويمين واصابع وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان ويهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان ويهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا فمن أنكر شيئا مما قلنا من ذلك قلنا له إن الله تعالى ذكره يقول في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته لا يوم الدين وبعد يجب ان نراعي القاعده التي مرت معنا وهو ان الله جل وعلا لا يوصف اثباتا ونفيا الا بما وصف به نفسه لأن الله جل وعلا غيب كما سبق ولا يشاهده مشاهد من خلقه وليس له مثيل فيقاس عليه وكل الإثبات والنفي يجب أن يكون بدليل وهذا الذي ذكر بن رحمه الله من هذا الذي نفى ليس بجارحة ليس ب حرق أذن ليس بتشيل أسنان ليس هذا من الباطل ومن طريقة اهل الكلام الذين يقسون على رب العالمين على أنفسهم وبعقولهم فالواجب أن النفي الذي ينفى يكون ثابتا كما قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله اندادا قال هل تعلمون سميه لم يكن له كفوا احد اما الامور التي سكت عنها فيجب النسك نسكت عنها لا نفيا ولا اثباتا لان هذا تعدي لما امر الله جل وعلا به ثم هذا النفي الذي ذكر بالتفصيل ليس بكذا ليس بكذا أنكره للسمنة وقالوا إن هذا من الباطل وإذا قدر أن أحدا يقول ذلك فلا بد من استفصاله وقال ماذا تريد فإن بين أنه يريد حقا مثل ما ذكر الإمام بن جرير رحمه الله نقول الحق يثبت ولكن يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية التي جاء بها الكتاب السنة واللفظ هذا يجب أن لا نقول ليس بكذا, ليس بكذا إلا كما قال الله جل وعلا لأن الله جل وعلا وصفه توقيفي يجب أن يوقف مع النص ثم يجب أن نعلم أن كل وصف يتصف الله جل وعلا به فله كمال فيه من كل وجه ولا يلحقه نقص في ذلك له الكمال المطلق ان اذا عين شيئا من الامور التي يتصل بها المخلوق فهذا قد يفهم منه باطل وكل كلام يحتمل حقا وباطل لا يدخل في صفات الله لأن الله جل وعلا صفاته عليا وأسماءه حسنا فالقاعدة هذه يجب أن تراعى في كل مقام يوصف الله وجل وعلا به فهو جل على موصوف بالإثبات والنفي ولكن يجب أن يكون هذا على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ثم قاعدة تتبع هذا وهو أن الإثبات يجب أن يكون في التفصيل كما في كتاب الله والنفي يجب أن يكون بالإجمال لأن تفصيل النفي هذا نقص. لأنه ليس بكذا ليس بكذا وهذا حتى في المخلوق ما لو أن رجلا مثلا قابل الملك وقال أنت لست كالخياط لست كالزبال لست كالحجام لست كذا وكذا ماذا يكون هذا كله أدب وسوء مخاطبة ورب العالمين جل وعلا له الكمال المطلق نقول ليس كمثله شيء كما قال جل وعلا نقول لم يكن له كفوا لحد فينفي إجمالا ويدخل به كل بعض نفيه ويثبت له الكمال جل وعلا فإذا مثلا جاء ذكر اليد وقال ليست جارحه والسمع ليس بخرق أذن والضحك ليس بكشر عن أثنان ألا يسأل الله العظيم واجب أن لا يقال هذا بل يقال ليس كمثله شيء من خلقه ويكفي هذا لأن هذا هو الوارد أما هذا التفصيل فهذا الذي انكره أهل السنة وعابوا أهل البدع بذلك إذا مثلا أرادوا أن يفوتوا شيئا بادروا إلى ما في المخلوق وقالوا إنه ليس كذا وكذا هذا يعطي أنهم فهموا من كلام الله جل وعلا ما يفهموه مما للمخلوق تعالى الله وتقدس فالامام رحمه الله في هذا المكان تبع بعض المتكلمين في ذلك وليست هذه عادته كما في كتابه التفسير فإنه كان بعيدا عن هذه الأمور ولكن في هذا الموضع لأنه والله أعلم تأثر بما وقع له لقومه في بلده ووقعوا فيه من الباطل لكأنه أراد أن يبالغ في نفي ما كانوا عليه نعم إن الله تعالى ذكره يقول في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فهل أنت مصدق بهذه الأخبار أم أنت مكذب بها فإن زعم أنه بها مكذب سقطت المناظرة بيننا وبينه من هذا الوجه وإن زعم أنه بها مصدق قيل له فما أمكرت من الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى السماء الدنيا فينزل إليها فان قال أنكرت ذلك أن الهبوط نقلة, نقلة أن الهبوط نقلة وأنه لا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة قيل له فقد قال, فقد قال جل ثناؤه وجاء ربك والملك صف صف, صف فهل يجوز عليه المجيء فإن قال لا يجوز ذلك عليه وإنما معنى هذا القول وجاء أمر ربه قيل ها قد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يجيء هو والملك فزعمت أنه يجيء أمره لا هو فكذلك تقول إن الملك لا يجيء إنما يجيء أمر الملك للملك، كما كان معنى مجيء الرب تبارك وتعالى مجيء أمره فإن قال لا أقول ذلك في الملك ولكني أقول في الرب قيل له فإن الخبر عن مجيء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحد فزعمت في الخبر عن الرب تعالى ذكره أنه يجيء أمره لا هو فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره, لا أمره فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك فقال بل الرب هو الذي يجيء فاما الملك فانما يجيء امره لا هو بنفسه أنا أقول هذه المجادله والالزام حتى لان الخبر في ايه واحده عن الله وعن الملائكه والملك جنس الملك يعني الملائكه وجاء ربك والملك صفا صفا يعني الملائكه صفوف ويجيء والله جل وعلا بعدما يطفون في الأرض من وراء الناس ومجيئه ليس مجيئه مع الملائكة تعالى وتقدس ثم قوله جل وعلا هذا وجاء ربك والملك صفا صفا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الرمان وقوله جل وعلا ينظرون إلا ان يأتيهم أن يأتي بعض آيات ربك أو أن ينظرون أن يأتي تأتي ملائثة أو يأتي ربك أو بعض آيات ربك وهذه الآية من أصرح ما يكون لأن فيها التكسيم ذكر الآيات ثم ذكر نفسه ثم ذكر الملائكه فالمؤول في هذا إما أنه يتأمد رد الكلام وإلا يلزمه أن يقبل ما قاله الله جل وعلا ثم المجيء ما يلزم أن نقول انه نقلة ولا بنقلة ولا غير ذلك كما سبق فالكلام هذا غير مقبول نقول جاء وجاء ربك ونسخد لسنا مكلفين بشيء وراء هذا ونعلم أن الله على كل شيء قدير وأن مجيئه حقيقة كما أخبر لنا كما أخبرنا بذلك بالتكلف ونفي الأمور التي لم تنفع أو إثبات أمور لم ينص عليها فهذا فيه خطر يعني فيه مخالفه للقاعده التي قعدها للسنة وقالوا إن الله لا ينصف إلا بما وصف به نفسه نفيا وإثباتا لا بد من سلوك ذلك اما المجادله مع المخالف المجادله نوعا مجادله يقصد بها يقصد بها الهدايه والبيان وهذه يجب ان تكون كما قال الله جل وعلا بالتي احسن والتي يحسن تكون بالكلام المقبول وبالكلام الماذون لنا فيه في حق الله جل وعلا الذي لا ندركه نحن لا تكون المهاترات والامور التي فيها إلزام لما لا يلزم فإن هذا ينفر المجادل ولا يجعله قابلا للحق أما إذا كان المجادل يريد الانتصال لنفسه ولطائفته فلا فائدة في جذاله فالواجب الإعراض عنه لأن التعصب من أمر الجاهلية تعصب للقول أو للمذهب أو للطائفة هذا لا يجب إلا شرا وفرقة وبعدا عن الحق فيجب نجتنب ذلك ولكن في صفات الله وحقوقه التي أوجبها الأمر فيه واضح فنحن نتبع ولا نبتدع ولا نأتي بشيء لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم غير أن الباطل يجب أن ينفى عن الله جل وعلا لانه جل وعلا كما سبق له الكمال الكمال من كل وجه وهذا شيء يجب أن نراعيه دائما في صفات الله جل وعلا ولهذا الاسم أو الصفة التي في احتمال يجب ان تقال يجب ان لا تقال لله جل وعلا فاذا جاء كلام فيه شيء من الاحتمال يجب ان يكون القول فيه على وفق ما جاء فقط ونقف مع قول الله جل وعلا كقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله وكقوله جل وعلا للمنافقين يستهزئون بالله بالذين آمنوا وما أشبه ذلك فهذا نقوله كما قال الله جل وعلا فقط المورد الذي جاء ولا نقول ان هذا من باب المقابلة كما تقوله المعتزلة عندهم المقابلة يعني مقابلة لفظ بلف فقط ولا نقول ان هذه صفه الاستهزاء أو صفه المكر لان الله لا يتصف بالاستهزاء والمكر كثير من الناس يطلق هذه تقول صفه الاستهزاء صفه المكر صفه الكيد لأن هذا فيه يفهم منه حق وباطل وكل شيء فهم منه حق وباطل فانه لا يوصف الله جل وعلا به لأن اسماء حسنا وصفته عليا تعالى وتقدس فنذكر هذا كما ورد عن ربنا جل وعلا قل إنهم ينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فقط في اللفظ الذي جاء ولا نطلق عليه انه اسم وصفة أنه جل وعلا لا يتصل بذلك وإنما يفعل الشيء الذي يحمد عليه ويكون كمالا ويثنى عليه به أما النزول والمجي فإنه يجب أن يقال على ظاهره بدون أن نتكلف شيئا لم يذكر في كلام ربنا أو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ويكفينا أن نأخذ الكلام على ظاهره كما أخذه الصحابة رضوان الله عليه ما تجد أن احدا منهم سأل عن المجيء ومعناه وكيفيته كما أنهم لم يسألوا عن الاستواء ولهذا لإما إذا سئلوا كيف ذلك أنكروا هذا شد الإنكار وقالوا الكيف مجهول والإيمان به واجب وهو معلوم في اللغة يعني معناه فيجب أن تقف حيث أوقفك الله جل وعلا تقول يجي وينزل كما أخبر الله جل وعلا وأخبر به الرسول ولا في الأمور التي قد يكون فيها باطل ولم يؤذن لنا فيها لأن الكلام في الله جل وعلا يجب أن يكون بما قاله الله وقاله رسوله فقط ولا نتعدى ذلك وهذا هو طريقه اهل السنه نعم ان كلم نقلا وما اشبه ذلك هذا لم ياتي لا نفيا ولا اثباتا كما سبق ان قلت لكم في الجسم وفي وفيها وفي التحيز وما اشبه ذلك وهذا مثله نظيره نعم. فإن زعم أن الفرق بينه وبينه أن الملك خلق لله جائز عليه الزوال والانتقال وليس ذلك على الله جائزه. طيل له وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط والنزول هو النقلة والزوال ولا سيما على قول من يزعم منكم أن الله تقدست أسماؤه لا يخلو منه مكان وكيف لم هذا الذي يزعمه هم الاشاعره هم الذين يقولون ان الله في كل مكان تعالى الله وتقدس لانهم لا يثبتون علو الله ولا استواء على عرشه ويقولون في الاستواء انه الاستيلاء ويقولون في العلو انه علو القدر او علو القهر والله جل وعلا يجبت له علو القهر والقدر وعلو الذات تعالى الله وتقدس كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم يجب أن نقول كما قال الله جل وعلا ونعلم أن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء كيف يقال الذي أخبرنا بشيء من عظمته بقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفرق قلنا كل مكان حتى لا ينزهونه على الأماكن القذره الخبيثه تعالى الله وتقدس. هذا أعظم مما ذكره مما سبق حمار الله لأن علو الله أمر ضروري يعني وضع في النفوس هل تجد عاكل إذا قال يا الله ينظر إلى السهل يطلب ربه من تحت أو عن يمينه أو شماله أو من أمامه وخلبه هذا لا يوجد بل يرفع يديه الى فوق يسال ربه كل داء يدعو حتى هؤلاء فطروا على ذلك ولكنهم انتصارا للمذهب وتقليدا لمن عظموه يريدون ان يبطلوا ما في نفوسهم من ذلك وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا في السماء أو إن الله فوق قالوا هذا قبلة الدعاء وليس ذلك لأن الله فوق كيف قبلة الدعاء الدعاء من يدعو السماء الداعي يكون هي قبلة يعني الباطل عليه ضمة ولا تقبله الفطر نعم. وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوار من القديم الصانع وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه بأنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له وإن كنتم لم تعطلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة فما تنكرون أن يكون صائبا لا مجيء له وهابطا لا هبط له ولا نزول له ويكون معنى ذلك وجوده محبونا جاء ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى السماء الدنيا ولكن ف... النقل وال... والمشي هذا فألا... في هذا الحديث يعني حديث النزول أو حديث المجي لم يأتي وإنما جاء في حديث الاستجابة للسائر المؤمن الذي رجع إلى ربه جل وعلا فيه تقرب عيره شبرا تقربت إليه وإن تقرب إليه لراعا تقربته إليه باعا وإن أتني يمشي اتيته هرول جاءت هرول هكذا وقد اضطرب كثير من الناس فيها والصحيح أنها مقابل الأول الرسول بين هذا فليس الله جل وعلا مصوفا بالهر ولا نجي بالأشفار والمسابات والأذرة لان الناس لو قيل لهم العبد يتقرب الله بالأشفار وبالأذرة وبالمشي والرتب كلهم ينفون هذا يقول بل يتقرب إليه بالطاع ولا أحد يفهم غير هذا كان فهمه صحيح ثم إذا جاءوا بالنسبة لما لله جل وعلا قالوا لا هذا يجب أن يكون على ظاهره كيف تجعله بالنسبة للمخلوق ليس على ظاهره وبالنسبه لله على ظاهره يعني الذي يكون بالنسبة للمخلوق مثل ما كان المخلوق تماما فهذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلوا على قريب من دعاه وهو على عرشه تعالى وتقدس وثبته جل على لمن يتقرب إليه يكون والاخره والآخرة بأن تقربه بطاعاته ويستعمله بمرضاته وأما في الآخرة فهو يرفع منزلته في جنات وعلى كل حال الواجب ان الانسان يطلب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واذا تبين مراد ربنا ومراد نبينا صلى الله عليه وسلم من الكلام لا يجوز تعذيته ولا مخالفته ويكون هو الظاهر مراد المتكلم هو الظاهر ولا يجوز أن ناخذ نأخذ الكلام على وتيره واحدة في كل مورد ونطرده طردا في كل لفظ وخطاب على نسق واحد بل يجب أن ننظر إلى مراد المتكلم فإذا قال لنا ربنا جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الرمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هذه ظاهره أن المقصود بها مجيء يوم القيامه ولهذا قال وقضي الأمر يعني الحساب بين الخلق قضاه الله جل وعلا وحاسبهم. وأنزل كل واحد في منزلته وإلى الله ترجع الأمور كلها فيقضي بها جل وعلا فهذا نقول على ظاهره حق وهو مجيء الله جل وعلا إلى الأرض المحاسمة وإذا قال جل وعلا فأتى الله, الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السف فأتى الله, الله بنيانهم من القواعد نقول هذا مثل هذا لا يجوز لأن الله لا يأتي من سسان الحيطان تعالى الله وتقدس وإذا قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لا يجوز أن نقول هذا كقوله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال الغمام وقوله وجاء ربك والملك صدق صدق بل نقول جاء عذابه وجنوده فقذف في قلوبهم الرعب لان هذا في قوم معين ولا يكون هذا تاويل لان هذا الذي فهم من مراد المتكلم واذا فهمنا مراد المتكلم فهو الحق الظاهر من الخطاب يعني مراد المتكلم من الخطاب هو ظاهر الكلام عيسى لا يكون يكون لا لأن هذا في قوم معينين وفي العرض وفي في الدنيا وهكذا يجب أن يكون الإنسان يطلب مراد المتكلم ويتأكد من هذا والذي يؤكد هذا القرائن وسياط الكلام ثم يجب ايضا ان يرجع الى كلام اهل الحق من الصحابه واتباعهم الذين خطبوا بهذا الخطاب وفهموه ومن ذلك انه لا يوجد عنهم ولا حرف واحد انهم ان وظاهر ظاهر خطاب هذه الامور الذين من قال ان هذا هو مجيب الله جل وعلا نفسه على الله وتقدس. كما انهم لم يقولوا إن وجاء ربه انه مجيب ملك او مجيب امره او مجيب عذابه لما ابتدع الكلام الذي يسمونه المجاز صار مجال باطن في كتاب الله قالوا ان هذا المج من المجاز الحل وتقديره وجاء امر ربك إذا كان الذي يقول هذا مثلا المتاول الذي يقول ان الله في كل مكان يقول من اين يجي الامر وانت تنفي العلوم وتنفي الاستواء على زعمك هل يجي من العدم ثم الأمر في كل وقت أمره ينزل إلى عباده فهو تفر تصرف ملكه كيف يشير ليس في ذلك الوقت فقط يعني أن التأويل نفسه يبطل ما قالوا تأويلهم يبطل ما قالوا نعم فيما ذكر هنا إلزاما لهم بأنهم يأخذوا الكلام على ظاهره ولكنهم لا يلتزمون هذا فيؤولون ما أضيف إلى الله التأويل الذي سلكوه في سائر الصفات وينفون عنه المجيء الحقيقي كما أنه ينفون انه فوق العالم وانه مستو على عرشه فلهذا لا يستسيغون المجيء وينكرونه بل اذا قيل لهم انه على ظاهره حقيقه قالوا هذا تشبيه تشبيه لماذا لانهم لم يفهموا من المجيء الا ما فهموه من انفسهم وسبق ان كرت مثالا يقرب المعنى في قول الله جل وعلا أفآله لا يجوز أن تشبه افعال الخلق فهو يستمع لخلقه في آن واحد والدعاء والعبادة السماء والأرض كلاهما مملوء من عباد الله الذين يدعون الله في وقت واحد وكلهم يستمع إليه لا يختلف عليه هذا بهذا ولا جلو على يشقله سمعه لهذا عن سمعه لهذا هذا من خصائصه تعالى وتقديره وكذلك محاسبته يوم القيامه حاسبة خلقه حاسبه في وقت واحد وهم كل عباد الله من الجن والإنس ولا يمشل له شيء تعالى وتقدس وهو سريع الحساب وأن يعتبر بهذا حتى يتبين الفرق بين أفعاله وأفعال الخلق الضعف الذين قصور علمهم وقصرت قدرتهم وعجزهم ملازم لهم وفقرهم كذلك ملازم لهم كيف يقاس رب العالمين بالمخلوق الضعيف لولا أنهم لم يعرفوا الله جل وعلا حق المعلم نعم قال وإن كنتم لم تعقلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة فما تنكرون أن يكون صائبا لا مجيء له وهابطا له بطل له ولا نزول له ويكون معنا ذلك وجوده هناك مع زعمكم أنه لا يخلو منه مكان فإن قال لنا منهم فلا غير معقول غير معقول لا مجيء له إذا نسمعنا أنه كما أنه إذا قال عالما لا علم له ولكن ليس معنى هذا أن الإمام يلزم أنه يقول بذلك ولكن يقول إذا كنتم تقولون أنه عالم بلا علم فلماذا تنكرون المجيء يعني يقولوا كما قلتم في عالم بلا علم أنه يجي بلا ما لا مجيء له يعني نفي الفعل الحقيقي فاثبات اللفظ بدون معنى هذا لا يفعل ليس مراد وانما مراده الزامهم بان ياخذوا الكلام على ظاهره إذا اخذوه على ظاهره يجب ان يثبت المعنى والمعنى من مسمى الكلام يعني داخل في الكلام معنى الذي اشتمل عليه الكلام من هو من مسمى الكلام ولا يجوز أن يفصل بينه بين السلام وبين ما على له يصبح أبد لا فائدة فيه فما يفهم أن هذا أن النام الجليل رحمه الله يقول إنه يجي ولا مجيء له ولا يكون ولكن يريد أن يلزم الذين ينكون الصفات بأن يثبتوا الهبوط والنزول والمجي كما أثبتوا الأثماء بدون صفات، يلزمهم هذا ويقولون أيضا ليس له مجيء وليس له عبوط إلى كما قالوا إنه عالم بلا علم وسميع بلا سن نعم فإن قال لنا منهم قائل فما انت قائل في معنى ذلك قيل له معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صف صفا ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره بل نقول أمره نازل إليها كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة هذا يجب أن يقال في جميع. بحسب الله جل وعلا انها على ظاهرها وان لا يتعرض التاويل لانها من خصائصه جل وعلا والعباد لا يشاركونه في شيء منه إن العباد يليق بهم اوصافهم وافعالهم والله جل وعلا تليق به بعظمته اوصافه وافعاله نعم ولا تخلو ساعة من أمره فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقت ما دامت موجودة باقية وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرناه نعم وهذا هو الحق كل الصفات يجب أن تكون على هذا المنوال على ما ذكر في هذا. يعني أنها على ظاهرها معنى في ما, ما يتصب به المخلوق على حد قوله ليس كمثله شيء وهو استمع البصير نعم فأما الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلا والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه فإذا كان القديم موصوفا بس فاللاجم كل... أما الرؤيا فإن جوازها عليه مما يدرك عقل جوازها يعني ما يقصد أنه جواز يعني اللي الناس ولكن يعني مفهوم ما أخبر به جل وعلا يجب أن يكون على ظاهره مع أن هذا يعني يدرك بالعقل لان كل قائم بنفسه وهو مراده بالموصوف ويذكر كل موصوف يعني كل قائم بنفسه انه تصح رؤيته ولكن ربنا جل وعلا في هذه الدنيا مصر خلقه لا يستطيع رؤيته لان خلقهم ضعيف يعني شاهدوا هلكوا كما وقع لموسى عليه السلام إن الله جل وعلا علق رويته على ثبوت الجبل فحينما كشف له شيء من الحجاب الذي احتجب به تقدف الجبل وزال لذلك خر موسى صائقه لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني من هذا السؤال لأنه سؤال شيء لا يقع لهذا السنة يقولون الرؤية في الدنيا غير واقعة وإنجازت عقل وذلك لأن موسى عليه السلام سألها وهو نبي كريم صفاه الله جل وعلا واختار بين عباده وكلمه بلا و وهو لا يسأل عن الأمر المستحيل الأنبياء ينزهون عن هذا في هذا الله جل وعلا علمه أن هذا غير ممكن في الدنيا ولكنه في الآخرة واقع لأهل الجل والمقصود ان قوله كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه مقصوده كل قائم بنفسه يكون له ذات تصح رؤيته اما الموانع فهو امور آخر اخرى مثل ما يكون لله جل وعلا من عدم تمكن الخلق من رؤيته لانهم لا يستطيعون هذا ولو راوه لهلكوا عن اخرهم كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لذي بصائح مسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلق سبحاته بهاؤه وجماله ونوره تعالى وتقدس وفي حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت لأن الدجال يقول أنا ربكم هذه الدنيا خلقت للفنى ومن فيها سيفنا وينتهي وخلقه ركب لهذا بخلاف ما في الآخرة فإنه ركب تركيبا غير هذا التركيب غير قابل للموت يعني غير مائب لا يموت لأن الله جل وعلا أبقاه إما للعذاب وإما للنعيم أما القبول فهو قابل للموت ولكنه لا يقع له لأن الله جل وعلا أبقاه إما ليعذبه عذابا لا نهاية له كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه وكذلك أهل الجنة ليتنعموا دائما في هذه الحالة يشاهدون ربهم وهو أعلى نعيم أهل الجنة ثم هؤلاء المحجوبون الذين صار دينهم على حسب مجادلاتهم ونظرهم فقط واختلفوا في ربهم فتخاصموا فيه اختلافا أكثر من اختلافهم في شيء آخر هؤلاء محجوبون وهم ناقصون في حلومهم هذه بل ضالون ليس ناقصون فقط ضالون ظلالا بعيدا حيث جعلوا المخلوقات هي الأصل، ثم قاسوا عليها رب العالمين تعالى الله وتقدس. فالرؤية تصح لكل قائم بنفسه ومعلوم أن الموجودات لا تخلو إما أن تكون أعراض أو تكون أمور قائمة بنفسها يعبرون عنها بالجواهر جوهر. الجوهر عندهم الشيء الذي يقوم بنفسه او يشغل مكانا يكون في مكان ويشاهد ويصح رؤيته والعرب ما لا يقوم الا بغيره كلا الاوان والعلم والجهل والصحه والمرض وما أشبه ذلك هذه ما تجدها قائمة بأنفسها لا بد ان تقوم بجسد يوصف بها والله جل وعلا لا يجوز أن يقع عليه هذا الشيء الذي يقسمونه في المخلوقات هذا بالنسبه للمخلوقات ولكن نقول إن الموجود كله إما خالق أو مخلوق فقط فالخالق ليس كمثله شيء تعالى وتقدس وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو فوق عرشه مستو فكيف لا تصح رؤيته إذا شاء فهو إذا أراد إكرام عباده من المؤمنين رفع الحجاب بينه وبينه فشاهدوه فنسوا كل نعيم كانوا فيه لأن هذا هو أعلى النعيم وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكلام لو أن إنسانا تكلف أن يأتي بأبي منه وأوضح ما استطع قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قتر وقال إنكم سترونه كما ترون الشمس روحاني. ليس دونها سحاب هذا من أوضح الأشياء وأبين الكلام والذي يشهد أن محمد رسول الله يجب عليه أن يقبل هذا أما إذا رده فمعناه أنه مشكوك في إيمانه وقد لا يكون مؤمنا لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فإذا كان القديم موصوفا فاللازم لكل من بنى مراراً وهذا من باب الخبر فقط ليس من باب التسمية يعني مخاطبة أهل الاستلاح باستلاحهم جائز وهم كثيراً ما يطلقون هذا الاسم القديم على الله بل يجعلون هذا من أخص الأسماء وليس كذلك لأن القديم لم يأتي في اسماء في الاسماء الحسنى وليس من الاسماء الحسنى القديم لأن القديم نسبي فيكون قديما اذا جاء نظيره لماذا والله جل وعلا لا نظير له ولا شبيه له تعالى الله وتقدس والصانع كذلك ليس من اسماء الله الحسنى ولكنه خبر وباب الخبر أوسع من باب التسميع ولهذا يقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل لا يعني يجوز في الخبر أن تقول إن الله شيء إذا قال الله شيء نقول نعم الله شيء ولكن ما يسمى شيء وإذا قال الله موجود نقول نعم الله موجود ولكن لا يسمى موجود ليس هذا من اسمائه وان هذا من باب الخبر كما قال الله جل وعلا افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لا يجوز ان نسمي ربنا الزارعا وانما هذا من باب الاخبار وكذلك الصانع تقول من باب الخبر وليس من باب التسميه ومثله القديم نعم فإذا كان القديم موصوفا فاللازم لكل من بلغ حد التكليف أن يكون عالما بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا أنه لا يكون جائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائزة رؤيته الإمام بن جرين رحمه الله يجعل الذي يمكن الأمور الظاهرة من صفات الله أنه كافر لأنه يقول مثل من أنكر الله لأن هذا من الأمور اللازمه الظاهرة إن كان هذا يجب أن يفصل فيه يعني ولا بد من إقامة الحجة ونزالة الشبهه التي تقوم في قلوب هؤلاء فإذا أصروا على ذلك حكم عليهم لكن يقول أن هذه أمور ظاهرة جلية فإنكارها كإنكار رب العالمين تعالى وتقدس ويحكم عليهم بالكفر نعم فإن كان القديم موصوم فلازم لكل من بلغ حد التكليف أن يكون عالما بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا انه لا يكون زائلا عنه احكام الكفار الا باعتقاده ان ذلك له جائزه رؤيته كان ما كان قوله زائلا عنه احكام الكفار يعني انه لا يكون داخلا في الإسلام هذا معناه لا يكون داخلا في الاسلام حتى يعتقد ما قاله الله وقاله رسوله لقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه فأكسم جل وعلا أنه لا يحصل لهم الإيمان إلا بهذا ثم لا يكفي هذا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما أما إذا وجد الحرج الذي هو يقول الضيق الذي يكون في النفس من هذا الكلام أو أنه لا يقبله فهذا لا يكون مؤمنا مؤمنا بل يكون كافرا نعم أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائزة رؤيته إذ كان موصوفا كما يلزم اعتقاده انه حي قديم إذ كان لا مدبر فعل إلا حي ولا محدث إلا مصنوع فأما ايجاب القول فإنه لا محالة يرى وفي أي وقت يرى وفي أي وقت لا يرى إجاب القول يعني القول في الرؤية القصد والقول الكلام أما ايجاب القول يعني هو الإسلوب الذي يعني إسلقه من جليل رحمه الله اسلوب غير مألوف هذا وقصته ثم إيجاب القول يعني القول في هذه المسألة فإنه لا محالة يرى هذا الحكم نعم فأما إيجاب القول فإنه لا محالة يرى وفي أي وقت يرى وفي أي وقت لا يرى فذلك ما لا يدرك علمه إلا خبرا وسماع. يعني إذا أخبرنا أنه يرى او أخبر أنه لا يرى يعني على سبيل التقدير، فإن هذا ليس طريقه العقل والقياس وإنما طريقه الخبر عن الله جل وعلا فيجب أن نقبل الخبر ونؤمن به كما أخبرنا إذا جاءنا عن ربنا جل وعلا او عن نبينا نعم وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى وانه مخصوص بالله. قوله وبالخبر قلنا يعني أن الخبر جاء عن الله الذي جاء به الرسول لأن الله اوحاه إليه. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرى رؤية واضحة جليه وكذلك ربنا أخبرنا أنه يرى. فقال جل وعلا وجوه يوم إلى الناظرة إلى ربها ناظرة فقال جل وعلا ولدينا مزيد يعني بعدما ذكرن لهم الجنة أنها أزربت لهم فالمزيد غير الجنة وهو الرؤية قال جل وعلا للذين أحسن الحسن والزيادة بالحسن الجنة كما بثره الرسول صلى الله عليه وسلم والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم إذا حجب العداء فالاولياء ينظرون إليه وكل لفظ جاء فيه اللقاء في القرآن أو في الحديث يقول اهل السنة إنه يتضمن المعاين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ملاقيه لو سوف يعاينه كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سيرى ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه وكلام الرسول يفسر كلام الله جل وعلا ويوضع فيجب أن يقبل هذا الذي يرد هو راد على الله وعلى رسوله ومن رد على الله وعلى رسوله بحكمه ظاهر أنه ليس بمؤمن نعم وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيره فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يدرك علمه الا حتى حتى تقوم عليه حجه السمع به يعني مقصوده بهذا ان الرؤيا ليست من مثل التوحيد الذي سبب انه يدرك بالمحسوسات يعني بالمشاهده هذه لا تدرك الا بالخبر الذي يأتي عن الله جل وعلا فيجب أن يقبل ويعتقد ما أراده القائل في هذا وهو أنه على ظاهره أن الله يرى في القيامة يوم القيامة سواء في الجنة أو في الموقف كما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها من معرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته. هذا من الأسلوب الذي يقول أنه قد يكون غريبا. القول في الفروع التي تحدث عن الأصول. تحدث يعني تتفرع عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها. يعني الأصول هي التوحيد وأسماء الله وصفاته هذه الأصول التي لا بد منها ولا يمكن إيمان إلا بهذا أن يؤمن بالله ولهذا كل أمر بالإيمان يبدأ به بالله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب والغيب هو الله والإيمان بالله جل وعلا أمره واضح ويبنى عليه كل أمر يأتيه وكل تكليف يكله به العبد وكل جزاء رتب عليه وكذلك رتب العذاب على عدمه فمن لم يؤمن به بالله إنه يكون كافرا ويكون مستحقا لعذاب الله في الدنيا والآخرة ومن آمن بالله وبأسماء وصفاته ترتب على هذا فروع وهو أنه يقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون اعتراض وبدون حرج في نفسه بل بالتسليم والانقياد فإن الإسلام لا يثبت إلا بالاستسلام للخبر الذي يجي عن الله والانقياد له أما إذا اعترض أو تكبر او صار في قلبه حرج من يقول ليت ما قال كذا أو ليت ما يصير كذا إن هذا نفي عنه الإيمان كما في الآية التي سمعنا نعم قال ابو جعفر قد دللنا فيما مضى قبل, قبل من كتابنا هذا أنه لا يسع واحدا بلغ حد التكليف الجهل بأن الله جل ذكره عالم له علم وقادر له قدرة ومتكلم له كلام وعزيز له عزة وأنه خالق وأنه لا محدث إلا مصنوع مخلوق يعني هو هذا التكسيم ولكن قوله متكلم متكلم اسم فاعل متكلم هذا لم يأتي في اسماء الله إن الله متكلم وهو كثير جدا في كتب المتكلمين وإنما جاء أن الله كلم ويكلم ويتكلم فيجب أن نقول ما قاله الله جل وعلا والشيء الذي لم يأتي موصوفا بها الرب جل وعلا إذا جاء من كلام العلماء مثل بن جرير رحمه الله نقول هذا من باب الخبر الإخبار أو أنه جار المتكلمين في خطاباتهم وهذا يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح واصطلاحهم ولكن عند الوصف والاضافه الى الله والتسميه لا يجوز ذلك وفي هذا ايضا التقسيم الثنائي وهو ان الكون كله اما خالق او مخلوق فقط لهذا قال قد دللنا فيما مضى قبل في كتابنا هذا انه لا يسع احدا بلغ حد التكليف. والتكليف عينه بأنه بلوغ الصبي الاحتلام او الجاريه الحيض او عشر سنه ويسبق هذا انه يكون قابلا لهذه الامور وان لم يكن مكلفا لانه يشاهدها او يسمعها و يكون بين من يؤمن بها ويعلمها لهذا كان هذا توضيح لما يلزم. وقال إنه عالم يعني بسواه عالم له علم، وقادر له قدرة، وحي له حياة، عزيز له عزة، وأنه خالق هذا القسم. القسم الأول القسم الثاني أنه لا محدث إلا مصنوع مخلوق يعني هذا الكون كله إما خالق أو مخلوق ولا قسم لهذا يعني ما هو قسم ثالث نعم وقلنا من جهل ذلك فهو بالله كافر فإذا كان ذلك صحيحا بالذي به استشهدنا فلا شك أنه من زعم أن الله محدث وأنه قد كان لا عالم وأن كلامه مخلوق وأنه قد كان ولا كلام له فإنه أولى بالكفر وبزوال اسم الإيمان عنه وكذلك من زعم أن فعله محدث وأنه غير مخلوق فمثله لا شك أنه ما أولى وكذلك من زعم أن فعله محدث كذلك راس وانه غير مخلوق هذه الكلمة غير كما علق عليها المحقق فيها اشكال حوار في ان ان يكون فيه حاجه وان المحدث غير مخلوق يمكن يكون كذا او انه غير خالق او نحو ذلك مثل تقسيم السابق تماما لا بد من التكدير في هذا زعم أن فعله محدث أو يكون المفعول أن مفعوله غير محدث يعني يكون يعني ينكر أن يكون خالقا جل وعلا فلا بد من تقدير ذلك حتى يصح الكلام فمثله لكن اسلوب سوبن الامام بن جرير رحمه الله يعني اسلوب يخالف ما تعرف عليه الناس اليوم ولهذا قد يصعب بعض العبارات تصعب على الفهم نعم وكذلك من زعم ان فعله محدث وانه غير مخلوق فمثله لا شك انه اولى باسم إن ان الفعل اذا قال فعله قد يطلق الفعل على الوصف وقد يطلق على المفعول المفعول والظاهر انه يريد بذلك اثبات فعل الله الذي هو وصف ويريد أن يثبت أثره الذي هو الخلق قال الله خلق السماوات والأرض هنا فيها يعني فعل ومفعول وأهل الكلام يجعلونه شيئا واحد يقول الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق هذا ضلال مبين فالظاهر أن ابن جرير رحمه الله في هذا يريد أن يبطل هذا القول يقول من قال إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق أو قال إن الله جل وعلا فعله مخلوق فإنه يكون زائل عنه الإيمان نعم فمثله لا شك أنه, أنه أولى باسم الكفر من الزاعم أنه لم يزل عالما لا علم له إن كان قائل ذلك اوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدر عليه ولا يريده هذا يبين مراده السابق قال ذلك أوجب أن يكون في سلطانه هو المقصود في سلطانه يعني في ملكه السلطان هنا يقصده الملك ما لا يقدر عليه يعني أنه لم يخلق فمن أنكر هذا فإنه وكذلك ما لا يريده يعني أن تقع إرادة المخلوق أو يقع شيء خلقه مخلوقا هذا كفر بالله جل وعلا أو يكون مريدا أمرا فيكون غيره يعني مثل ما تقوله القدريه إن الله لم يريد الكفر من الكافر ولا المعصيه من العاصي ولكن الكافر هو الذي اراد الكفر ووقعت اراده الكافر ولم تقع اراده الله وكذلك وقعت اراده العاصي ولم تقع اراده الله في هذا يقول إن هذا كفر هذا كفر بالله جل وعلا لأنه تكذيب لله جل وعلا وانكار لما هو معقول ومدرك بالفطر وبالعقول وبالنصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نعم إذ كان قائل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدر عليه ولا يريده وان يكون مريدا امرا فيكون غيره ولا يكون الذي يريده ذلك لا شك صفه العجز لا, لا شك لا يجب تفصل الكلام ولا يكون الذي يريده ثم تقف هنا ذلك لا شك صفه العجز يعني اخبارنا السابق لا صفة القدرة لا صفة أهل القدره يعني الذي يعجز أن يكون مثلا عن مراده لا يحصل أو يكون غير مراده فهو عاجز بلا شك نعم ولا يكون الذي يريده ذلك لا شك صفة العجزة لا صفة اهل القدرة فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن من يزعم أن كلام الله يتحول بتلاوته إذا تلاه وبحفظه إذا حفظه أو بكتابه إذا كتبه محدثا مخلوقا فبالله تعالى ذكره كافر هذه مسألة أخرى وهي من فروع الثالث هي من الأمور التي تشكك فيها كثيرا والتبس الأمر الحق فيها بالباطل وقصده بهذا أن الكلام يكون لمن ابتداه وأنشأه اولا ثم إذا نقل أو تكلم به او كتب أو حفظ فهذا لا يزيله أن يكون هو كلامه مثل كلام الله جل وعلا فهو كلامه سواء كتبناه بالمصاحف او حفظناه في صدورنا او تلوناه بالسنتنا فيكون المكتوب هو كلام الله والكتابه او الحبر والورق مخلوق ولكن المكتوب فيه هو كلام الله وكذلك التلاوه اذا تلاه فتحريك الشفتين وتحريك اللسان هذا يحرك القارئ به شفتيه ولسانه ولكن المحرك به هو كلام الله وكذلك اذا قال التالي انه تلا القران نقول التلاوه يعني المثل هو كلام الله ولكن المصدر الذي هو الصوت هو صوت التالي المتكلم مخلوق فالقاري وصوته وحركه لسانه وشفتيه مخلوقة ولكن المتحرك به والمثل والمسموت منه إذا كان يترى كتاب الله ونقوله كلام الله ولهذا يقول الله جل وعلا وإن أحد من المجرفين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع كلام الله يعني يسمعه من المبلغ سواء كان الرسول أو غيره لكن من يسمعه من الله يسمعه كلام الله لا هذا رد على الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق وفيه باطل وحق يجب أن لا يطلب هكذا ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله انه قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو بدعي مبتدع وذلك ان لفظ لفظي مصدر يحتمل ان يكون المقصود به التحرك اللسان والصوت ويحتمل ان يقصد به المحرك به اللسان المصوت به فلما كان فيه التباس أطلق عليه أنه جهلي واذا نفى ايضا قام مخلوق يكون متجها فلا بد من التفصيل لا بد من ان يفصل حتى لا يلتبس الحق بالباطل ولما بن جليل رحمه الله يريد ان يبين هذه المساله نعم وكذلك القول فيه إن شك أنه غير مخلوق مقرؤا كان أو محفوظا أو مكتوبا كما لو قال قائل إن بارئ الأشياء يتحول بذكره أو بمعرفته أو بكتابته مصنوعا لا صانعا كان لا شك في كفره وكذلك القول فيه لو شك في أنه يتحول عما هو به من صفاته بذكر ذاكر له أو علم علم عالم له أو كتابة كاتب واسمه كان كافرا نعم هذا رد على ما سبق في المقدمة ان يقول انه بلغ من كفرهم يعني أهل آمل في طبرستان. أنه يخط أحدهم بالأرض اسم الله ويقول هذا معبودي أو هذا إلهي أو هذا ردي أو يكتب يقول ذلك ولا شك في كفر من يزعم أن الله يتحول إلى خط أو إلى كتابة أو ما شابه ذلك فإنه يكون يعني يكتب اسمه يقولون يتحول الى كذا وكذا لا شك في أنه كافر نو يكتب ذلك لأن الله جل وعلا وضع أسماء لتدل عليه. كما سبق الكلام في هذا وأن الاسم أو الصفة لا تكون إله ولا معبودا ولا تدعى لا يجوز يا رحمة الله أو يا اسم الله أو يا عزة الله ولهذا أطلق الكفر على من يقول ذلك ويعتقد ذلك ولكن الصفة تقوم بالموصوف لا تفارقه والاسم وضع للمسمى ليدل عليه واسماء الله جل وعلا كثيره جدا وكلها تدل على ذات واحده على الله جل وعلا وأسماء أيضا لها معان اخذت منها معان عظيمه اخذت منها فيجب بهذا ان يفرق بينه وبين خلقه لان أسواء اسماء الخلق ارتجاليه ومعنى الارتجالي انه ليس له للمسمى معنى من هذا الاسم الا ليتميز عن نظيره يصبح هذا مثلا زيد وهذا عمرو وهذا بكر وضع له هذا الاسم حتى يتميز عن غيره من هؤلاء الذين هم يشبهونه من بني جنس ما اسمار الله جل وعلا فهي حسنى وتدل على معاني عظيمة وفدت منها فلا يجوز مثل ما قالنا لذلك قال إنه عالم من يقول ليس له علم كما أنه إذا كتبه أو حفظه فإنه لا يتغير بذلك ولا يحل في الإنسان ومن الخطأ أن يقول ان القرآن حل في الكتاب أو ان يقول القرآن حل في المصحف لأن كونه في المصحف كتابة غير كون مثلا الإنسان في البيت وكون في الكوز لأن كل شيء له في فالكتابة ليست كتكون كالشيء الذي يكون معصورا كذا وكذا المتجسدا فالكلام معنى يقوم بالمتكلم ولكنه يكتب ويحفظ ولا يتغير لذلك عن كونه كلام ولهذا يقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ثم قال تنزيل من رب العالمين يعني وظيفة للرسول لأنه يبلغه ليس قول شيطان ولا قول كاهن لأن الشياطين تتنزل على الكو... على على الشعر وعلى السحر والكهان ثم قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الآقاوين لأخذنا منه باليمين فأضافه في هذه الآيات إلى الرسول البشري إلى محمد صلى الله عليه وسلم وفي آية أخرى أضافه إلى الملك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكي مطاع ثم أمين ثم قال وما صاحبكم بمجروم فاضافته هنا إلى الملك لأنه الذي بلغه الرسول وإضافته في آية الحقة إلى الرسول لأنه الذي يبلغه الأمة والقول يكون لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا مؤديا إلى غيره إنه مكلف بهذا فإذا لا يتغير في التبليغ والنقل أو الكتابة أو الحفظ أو ذلك على أنه كلام الله ولكن يجب أن يفرق بين ما هو صفه لله وما هو صفه للمخلوق فالعبد فإنه كله مخلوق كما أنه مخلوق إذا كتب القرآن المصحف يقول خطه بيده تحريك اليد وأخذ القلم وكونه مثلا وضع فيه الحبر، هذا كله مصنوع مخلوق ولكن المخطوط المكتوب هو كلام الله جل وعلا. كما اذا قلنا القاري اذا قرأ فإن تحريك شفتيه ولسانه وصوته كله مخلوق ولكن المصوت به المتكلم به هو كلام الله جل وعلا فالصوت يكون صوت القاري والكلام كلام الباري تعالى وتقدس فأراد أن يفصل هذا الشيء ويبينه لأنه أشكل على كثير من الناس فوقعوا في الباطل. نعم وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر يعني يقول أن هذا أيضا ليس خاصا بال... بالقرآن كذلك الصفات الأخرى إنها كذلك كذلك القول ان صفه من تتحول اما هي به بذكر ذاكر يعني اذا قال الله او الرحمن او الحمد لله ما اشبه ذلك ما يقول انه هو الذي فعل هذا وخلق هذا ان الله جل وعلا حل في لسانه او في فمه تعالى الله هو تقدس نعم وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر أو معرفة عارف بها أو كتابة كاتب أو شك في أنه لا يجوز تحولها أو تبديلها أو تغيرها عما لم يزل الله تعالى ذكره بها موصوفا كما كان غير جائز أن يتحول كلام الله عز وجل مخلوقا بقراءة قارئ أو كتابة كاتب أو حفظ حافظ أو يتحول الصانع مصنوعة أو القديم محدثا بذكر محدث مصنوع إياه فكذلك غير جائز أن تتحول قراءة قارئ أو تلاوته أو حفظه القرآن قرآنا أو كلام الله تعالى ذكره بل القرآن هو الذي يقرأ ويكتب ويحفظ كما الرب جل جلاله هو الذي يعبد ويذكر وشكر العبد ربه عبادته إياه وذكره له غيره والشاك في ذلك لا شك في كفره وما وكما كان ذلك كذلك فكذلك القول في الزاعم أن شيئا من أفعال العباد أو غير ذلك من المحدثات غير مخلوق أو غير كائن بتكوين الله جل ثناؤه إياه وإن شائه عينه فبالله كافر وسواء كان ذلك ذكر العبد العبد رب رب ربه أو ذكر كفاية كفاية فإذا كان سؤال آمين هذا سائل يسأل والمدليل على تفسير اليمين بغير اليمين المشهورة من كلام العرب كيف كلامه. كلام العرب تفسير اليمين الله جل وعلا لا يصدر بالكمال يرجع الإنسان هذا الإشاك يرجع إلى فلام العنم في شرح قوله كنفى يدي ربي يمين نعم هذا سائل يسأل يقول ما حكم الاحباب وهل يجوز ان نصلي وراء ائمتهم الإنسان إذا اذا كان مبتدعا بدعه مكفره فانه لا يصل خلفه وصلاته غير صحيحه فلا يكون من ال البدعه تنقسم الى بدعه مكفره وبدعه غير مكفره ولكن المبتدع البدعة غير المكفره إذا كان يوجد إمام من غيره يسمى ما من يصلي خلفه ينبغي أن يصلي خلف من يكون تكون عقيدته صحيحه الامر صحيح ولكن لو قدر أنه صلى خلفه وصلت صحيحه صحيح أصحاب عرضان الله عليهم صلوا خلف الحجاج سفاك الدماء الذي يعتقد أن دماء المسلمين وأموالهم حلال الله إذا لم يطيعوا وكذلك صلى بعضهم خلف من ادعى النبوة مثل بن بنعدي عبيت ولم يحصل الصلاة نعم هذا سائل يقول كيف الجمع بين قول المؤلف في أول الكتاب أنما أدرك بالحواس لا يعذر احد بجهله كالخلق وان الله هو الذي خلقه وبين ان اهل الفتره لهم حكم حكم غير الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم عام في كل قابل فتره وغير ولا, ولا في فتره الله جل وعلا هل يوجد فترة يمكن يقولها الإنسان أنها وجدت هذه الفترة مدة كذا وكذا أطول ما علم الفترة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي أقل من خلص مئة سنة هذه فترة علوم الانبياء موجود معروف ومن كان متبعا لهم موجود وإن كانوا قد قلة ولكنه موجود يختلف الناس فيها منهم من يقول لا وجود للفتره اصلا في هذه الادله الله جل وعلا ارسل رسله تتورا تتورا متتابعه ولا في همة الا وارسل فيها نذير جل وعلا أما كونهم يعرضون عن ال... عما جاء به الرسول فهذا ما هو عذر ولا يصح ان يكون عذرا ونحن الآن يعني مضى على مجي رسولنا صلى الله عليه وسلم قربت 1400 أو أكثر فهل يعد مثل هذا فترة أو شيء فيه فترة الفترات نسبية الانسان إذا أعرض عن الشيء فهو فاتر أو جهله فهو فاتر ولكن هو موجود لمن طلبه والاعراض لا يكون حجة للإنسان ولا يُعذر به، ولهذا أدى العلماء أن الاعراض عن التعلم والنظر في ما هو واجب عليه أدوه ردة مخرج من دين الإسلام، جعلوه نواقض التوحيد لا. أحسن الله ليكم والخلق الذي ذكره هذا يوجد عند كل أحد كل أحد يشاهد السماء وهو على الأرض يشاهد المخلوقات هل يخطر على باله ان هذه المخلوقات تسرك فيها اثنان او أكثر هذا لا يخطر كل الخلق يعتقدون ان الخالق هو الله وخالق الخلق هو الذي يجب ان يعبد ولكن يجب ان نفهم هذا ونفصل هذا عن الشرائع التي تأتي بها الرسل الشرائع التي اتي بها الرسل لا بد من مجيء الرسول بها واذا لم تبلغ الانسان فهو معذور بخلاف هذا بخلاف عبالة الحجر أو عبالة الشجرة أو عبالة صاحب القبر هذا لا عذر لأحد فيه لأنه ليس له عليه أي دليل لا يمكن يدل دليل على هذا ابدا بل أدل كلها تبطل هذا لو نظر بعقله وفكر في ذكره لأن الذي يعبد يجب أن يكون يملك النفع والضر لهذا يخبر جل وعلا أن المخلوقات كلها لا تملك شيء ينبسه هذا معلوم لما لكل أحد ولكن تقليد واتباع المألوفات تحول بين الإنسان وبين أن يفعل نعم يقول يقول وكن في قوله ويمكرون ويمكر الله أن المعتزلة تسميها مقابلة ومشاكلة هنا مقابلة كلام بكلام فقط بدون معنى هذا لا يكون فكري خلاص